ثم أما بعد أيها الأحباب إن لله جل وعلا منحا وعطايا ينعم بها على من يشاء من عباده وهذا هو حال الجواد الكريم سبحانه مع عباده المحتاجين إليه وإن من نعم الله عز وجل أن جعل للإنسان محطات يتزود منها ويشحن, ويشحن إيمانه بها وإن من نعم الله عز وجل شهر رمضان المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النار ولقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل هذا الشهر المبارك أن يعلن لأصحابه فضائل هذا الشهر ليشحذ هممهم وعزائمهم ويشوقهم لاغتنام ساعاته وأيامه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شار من حرم خيرها فقد حرم وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب جهنم فلم يبق منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وكان عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من هذا المنطلق كان عليه الصلاة والسلام ينشط أصحابه وينشط همامهم للعبادة والطاعة من هذا المنطلق أيها الأحباب يسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم برنامجها الثقافي الذي هو بعنوان نفحات إيمانية في استق... نفحات الإيمان في استقبال شهر رمضان وأول محاضرة في هذا البرنامج الذي نسأل من الله عز وجل أن يبارك فيه هو أول محاضرة هي بعنوان ربانيون لا رمضانيون لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله عز وجل ورعاه وسدد على الخير خطاه ولا ننسى أن نذكر. أن المحاضرات ستقام من يوم السبت إلى يوم الأربعاء وغدا ستكون محاضرة بعنوان اللياقة الروحية لفضيلة الشيخ طارق الحواس حفظه الله عز وجل ورعاه ثم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك لا نطيل عليكم أيها الأحباب ليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله. أسأر الله تعالى أن يجعلنا جميعا مما تحفهم الملائكة وتغشأهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأر الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوم مغفور لكم. وأسأر الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما يجعله صلاحا لنا في أولادنا وبركة لنا في أرزاقنا وزيادة لنا في إيماننا.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 قدر لرجلك قبل الخطو موضعها. أنا ما أضع رجلي على مكان إلا وأعلم أين هذا المكان. فقال له أبو ذر: فتلك التقوى التقوى إنك تمشي إلى رب العالمين وأنت تلتفت ما الذي يرضي الله ما الذي يغضبه؟ هذه الخطوة التي سأقدم عليها أنا الآن هل هي في رضا الله سبحانه وتعالى أم في أم في معصيته أم هل الله سبحانه وتعالى يفرح بها جل وعلا ويجرني عليها أم أن الله تعالى يعاقبني إذا وقعت فيها؟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 أن يقضي أكثر ليله في الشات وغرف البالتوك وما شابه ذلك أو ربما يعيض كل عنده نوع من المكالمات مع بعض من تعرف عليهن بالحرام أو ربما بعض الفتيات عندها شيء من هذا أو ربما يجلس على الانترنت ويكون عنده بعض الأمور يقال يا باغي الشر أقصر يا أخي تلك الليالي التي كنت منشغلا فيها ربما بشيء من المعصية إذا دخل عليك شهر رمضان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 زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأقبلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا وساده واحدة ينام عليها هو وزوجته قال فنمت في عرض الوساده يعني النبي صلى الله عليه وسلم على طولها نامه هو وزوجته ونام الصبي في الجانب وكان عمره تسعة سنوات عند خالته زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فقلت لخالتي ميمونه لما أردت أن أنام لاحظوا يا جماعة هذا الحديث يرويه ابن عباس لحادثة رآها وعمره تسع سنوات شوف الفرق يعني حقيقة بين أبنائنا وبين أبناء الصحابة وإن كان لا يزال الأمة فيها خير يقول قبل أن أنام قلت لخالتي ميمونة إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فأيقظيني لأرى صلاته هذا أبو تسع سنوات نحن الآن ربما لو جئت إلى ولدك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 في هذا المسجد كيف تنهى عن شيء وتأتي مثله فقال في محراب كتابة قالوا نعم قال والله ما علمت بها قالوا سبحان الله أنت إمام منذ عشرين سنة ألا تدري أن في محرابك كتابه فقال رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده معقول يقول أنا آتي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 يفطر ثلاثة أيام متواصلة ثم يصوم ثلاثة أيام متواصلة لأجل أن يكون قد صام نصف الشهر وأفطر نصفه بدل ما يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم أحيانا أيام متتابعات ويفطر أيام متتابعات حرصا على ألا تفوته فضيرة الصيام ولا شك أن الصيام في رمضان هو أفضل من الصيام في غيره إجماعا بل إن بعضها العلم يقول إن الصيام في رمضان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 الأفلام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ولاك على هدى من ربهم ولاك هم المفلحون ليست قراءة يعني بطيئة جدا ولا ولا حدر سريع جدا فوجدت يا جماعة أن قراءة الجزء الكامل يستغرق مني واحد وعشرين دقيقة بمعنى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 لو أنه أراد أن يقرأ ستة أجزاء لحتاج إلى ساعتين أنا أعرف واحد من جيراني كان متقنا للقرآن وحافظ القرآن ويدرس معي في الجامعة نفسها أيضا تخصص القرآن ويدرس في قسم القرآن أيضا فسألته مرة كم تراجع فقال يعني الله المستعان أدعو لنا قلت لا والله أسألك فعلا يا أبو عمر كم تراجع فعلا يوميا فقال والله أنا منذ عشر سنوات أراجع يوميا هو حافظ القرآن أراجع يوميا خمسة أجزاء قلت تقرأ خمسة أجزاء يوميا قال نعم قلت ما شاء الله من مصحف قال لا أنا صار لي لعشر سنين ما مسكت المصحف ما مسكت المصحف منذ عشر سنين من من قوة حفظه قلت كيف ما شاء الله عليك قال شوف لما أركب السيارة طالع للدوام عند محاضرة في الجامعة قل أركب السيارة على ما شغل على ما تحمل سيارة على ما أطلع من الحارة هتكون انتهت من نصف جزء من قوة سرعة قراءته لذلك تجد أحيانا الذي يحفظ مثلا سورة الكه يعني عدد من الناس يحفظوها لأنه يقرأها في كل جمعة تجد أنك تقرأها غيبا ربما وأن طالع العصر يوم الجمعة مع أولادك إلى سوق أو غيره تركب السيارة الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له ليون ذي يربما تصل إلى السوق فإذا أنت قد انتهيت من صفحتين أو ثلاث لماذا لأنك تعودت عليها فهذا من شدة تعوده يقول يوميا أقرأ خمسة أجزاء وأنا في الطريق وذاهب وراجع لما نقرأ أيها الفاضل عن السلف رحمهم الله تعالى ويقول مثلا إنه كان يختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة لا تقسه على نفسك يعني لا تقول كيف يا أخي أنا الآن أردت أني أقرأ يوميا جزءا فإذا قراءت الجزء تستغرق مني وقتا طويلا وهذا يشق علي.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 رجلا فلما وصلوا إلى أحد رجع ثلاثمائة منافق ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستمائة وخمسون وبالتالي كم سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا أن يجلس معه لأجل أن يحدثهم في المسجد العدد قليل الناس كانوا يعني مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا كان يرعى الغنم وهذا كان يشتغل بمزرعته فالعدد أصلا قليل فجاءت المرأة وجلست مع مجموعة النساء فرجل كان جالسا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 لذلك الله تعالى أباح له أن يزوج من شاء من المؤمنات فقالها الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها أنا محتاج إلى زواج فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للرجل فإذا أعجب به فقال عليه الصلاة والسلام ما تصدقها عندك صداق مهر فقال أصدقها, أصدقها إزاري هم كانوا يلبسون مثل لباس الإحرام إزار ورداء يقول راوي الحديث أو أسألكم لماذا الرجل لم يقول أصدقها ردائي ليش ما كان عليه رداء من شدة الفقر لا يملك في الدنيا إلا قطعة قماش واحدة فوضعها إزارا يستر بها عورته رداء ما عليه رداء من شدة الفقر يقول الراوي ولم يكن عليه رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدقتها إزارك إذا عطيتها إزارك صداقا بقية من غير إزار كيف إن تبقى عريان إذا عطيتها إزارك كيف تطلع للناس كيف كيف نعمل لك زواج؟ فقال الرجل مسكين يريد يتزوج والمرأة تريد تتزوج لكن ما في مهر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أيضا من السعف المال ما يبدأ يعطيه من المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد الله تعالى يقول وآت النساء صدقاتهن نحلة دبر لو خاتم حديد بس يعني نعقد به الزواج ما مضى الرجل ثم رجع قال يا رسول الله والله ما وجدت حتى خاتم حديد ما وجدت فقال أقعد أخرج ما, ما في زواج مدام ما عندك مهر ما في زواج فقعد الرجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا أو جاءه الوحي فقال كم معك من القرآن وهنا يأتي فضل القرآن أنه ينفع في الدنيا والآخرة قال كم معك من القرآن كم تحفظ قال معي سورة كذا وكذا وكذا ويقول وك... الراوي جعل يعدهن بيده يعني أنت الآن ربما لو سألوا قالوا لك كم تحفظ من القرآن تقول والله حافظ ستة أجزاء حافظ سبعة أجزاء أو مثل واحد قبل كم يوم في البر وجدنا راعي غنم فاشترينا منه يعني فكان الرجل يؤمل في صدقه وزيادة فلوس فسأله واحد من الشباب معنا قال ها كم تحفظ من القرآن قال والله احفظ اربعين جزء <تصفيق> <تصفيق> اي والله والقرآن كله ثلاثين جزء <تصفيق> من شدة الحماس مسكين اربعين جزء <تصفيق> فالشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القرآن الرجل لم يقل نصف القرآن ولا ثلث القرآن ما يحفظ إلا قليل فقال أحفظ سورة كذا وكذا يقول وجعل يعدهن بيده سور معدودات فقال النبي عليه الصلاة والسلام حف زوجتكها بما معك من القرآن يعني تحفظها ما أتحفظ وبدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ أجرتها هي أنك تتزوجها والعجيب من اللطائف أني ألقيت محاضرة مرة في ألمانيا في فرانكفورت في أحد المراكز الإسلامية فلما جيت لأولكي المحاضرة كان عندهم رجل كبير في السن شيخ كبير من مشايخ الأزهر ويمكن عمره خمس سبعين سنة ويحفظ ما شاء الله القرآن بعدد من القراءات ومتقن وكان قد يعني جاء ليصلي بهم في رمضان صلى بهم صلاة التراويح جئت وسلمت عليه وقبلت رأسه كذا وسأذنت الشيخ بلقي المحاضرة قال تفضل يا ابني قزك الله خير وجلس أمامي بدأت ألقي المحاضرة وتكلمت عن فضل القرآن وكان مبسوط يعني هو تخصص القرآن وحافظ القرآن وحافظ بكذا قراءة وشايب كبير وجالس يستمع فذكرت هذا الحديث وقلت وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل زواجا تاما لأجل أن نحافظ كم سورة فالرجل الكبير قال يا شيخنا والله أنا حافظ القرآن كله حافظه بسبع قراءات قوزوني يا أخي <تصفيق> يقول إذا الصحابي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان عشر صور أنا حافظ القرآن كله يا أخي فالمقصود من هذا أن القرآن له شرفه وهو ينفع ويرفع ويشفع عند الله عز وجل لذلك تلاوة الإنسان له والإكثار من قراءته في رمضان يجمع الله تعالى له فضائل ويكون قراءته في رمضان أعظم أجرا من قراءتي في غيره كما قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرف بحسنة ثم قال والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول بعض شراح الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كل حرف بحسنة ثم قال والحسنة بعشر أمثالها إذن صار الحرف يا رسول الله عشر حسنات ليس حرفا ثم قال صلى الله عليه وسلم وتضاعف إلى سبعمائة ضعف هنا اختلف أهل العلم قالوا متى يكون حسنة الحرف ومتى يكون عشر حسنات ومتى يكون سبعمائة حسنة متى يكون قالوا هذا يختلف باختلاف القارئين وإتقانهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم ويقول زينوا أصواتكم بالقرآن كلاهما حديث ويقول صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا يعني أشد استماعا إلى النبي الذي يقرأ القرآن من استماع الرجل إلى الرجل إلى كذا وكذا يعني من شدة محبة الله تعالى لقراءة القرآن فقالوا إنه كلما كان صوته بالقرآن أحسن وكلما كان الزمان الذي يقرأ فيه القرآن أفضل تضاعفت الحسنات يعني لو واحد قال أنا سأقرأ القرآن في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل مثلا نقول هذا أفضل وبالتالي ربما لا يكون حسنة ولا عشر حسنات ربما يكون إلى سبعمائة ضعف واحد قال أنا سأقرأه في رمضان نقول إذن أكثر لأنك كما أنك إذا صليت في الحرم يكون الصلاة بمائة ألف صلاة بدل ما تصلي في غير الحرم ركعتين ركعتين ركعتين حتى تصل إلى مئة ألف صلي ركعتين فقط في الحرم ويكون بمئة ألف في غيرها كذلك قراءتك له في رمضان يضاعف الله تعالى لك الحسنات حتى تصل إلى سبعمائة ضعف وهذه ولا فاضل يدفعنا دفعا إلى أن الإنسان فعلا يكثر قدر استطاعة من القراءة حتى لو شجع أولاده على ذلك وقال لي من ختم القرآن مرة أعطيته كذا من الجوائز من ختمه مرتين فأعطيه كذا وكذا ولا بأس أن يجعل لهم منافسة في ذلك كما قال الله جل وعلا لما ذكر الجنة وما عد فيها قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات لو أن الإنسان وضع جدولا وعلقه في البيت وأذكرني فعلتها لأولادي مرة جاءت وكتبت جدولا يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، واحد رمضان، 2 رمضان، إلى ثلاثين رمضان، وأمام كل ورقة يعني كتبت في أعلىها اسم صاحبها، مثلا فلان وفلان وفلان من الأولاد. يلا أنت كل يوم كم صفحة تقرأ اكتب الصفحة التي وصلت إليها. فيأتي مثلا الأول ويكتب يوم الأحد يعني قبل أن ننام يأتي ويكتب صفحة رقم ثلاثين. فتاتي أخته فترى أن كتب ثلاثين تقول لا والله أنا لن أكتب ثلاث أنا بكتب 40 تذهب وتقرأ عشر صفحات. ثم تأتي وتكتب أربعين ثم يراه هو من غد قد سبقته فيأتي ويسابق حرصنا أيها ولحب على تعويد أولادنا على هذا على الإكثار فعلا من القراءة ونجعل يجعل لهم منافسة أيضا فيه تربية لك في نفسك لأجل أن تختم القرآن بلا شك أنه مما يجعل صيامك مقبولا من أفضل الأعمال أيضا في هذا الشهر الكريم الإكثار من ذكر الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر في أحاديث كثيرة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاه عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ما أجمل أن تجد الصائمة مثلا سواء كانت امرأة مشغولة في بيتها أو كان رجلا ربما يعني هو في وظيفته عند الكمبيوتر أو ربما كان سائقا أو ما شابه ذلك لكنه لما لم يستطع أن يقرأ القرآن اشتغل بالذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا واستغفارا فصار يسبح في اليوم أكثر من ألف مرة وألفي مرة كما ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما, فيما أشهر العام من وظائف ذكر فضل الذكر ثم أورد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12 ألف تسبيحة فقيل له في ذلك إلي يا أبا هريرة 12 ألف تسبيحة لما تتعب نفسك فقال أبو هريرة أفتك بها نفسي من النار أنا لما سبح وهلل أنا في الحقيقة أجعلها حائلا بيني وبين النار أفتك بها نفسي من النار فإذا كان الإنسان صائما ثم اشتغل تسبيحا وتهليلا واستغفارا بلا شك أن هذا مما يرفع له الدرجات من أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان يقول للصحابي يقول فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما أن الريح ترسل بي المطر والخير وتسوق السحاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا جاء عليه إذا دخل عليه شهر رمضان فحرص الإنسان أيضا على الصدقة في هذا الشهر الكريم سواء الصدقة على من عنده أو الصدقة في بلده إن كان من خارج البلد يعني مثلا إنسان يدخل عليه شهر رمضان ثم تجد أنه يبدأ مثلا يرسل إلى أخته في بلده مثلا الأصلي أرسل إليها مثلا مئة ريال مئة وخمسين ريال في أول الشهر وبعث أو بعث مثلا إلى أمه وقال يم هذه مثلا خمسمائة ريال وزعيها على أخواتي الخمس أو, أو, أو, أو الست وبعث إلى أمه وقال يم هذه خمسمائة ريال أخرى اشتروا بها رزا أو, أو طحينا وزعوه على مثلا أعمي وخالي وبعض أقاربي صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصله الصدقة على ذي الرحم صدقة وصيلة ولما قالت له أم سلمة يا رسول الله أشعرت يعني أعلمت أشعرت أني قد اعتقت وليدتي كان عندها جارية مملوكة فأعتقتها لوجه الله قالت يا رسول الله أنا يعني اعتقت جاريتي فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال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 لأنك إذا إذا أعطيتيها لأخوانك كان برا بهم وإحسانا وكان أيضاً صدقة عليهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الرحم لها فضلان أنها صدقة وصلة يعني سلت رحم. فحرص الإنسان حقيقة على الصدقة في هذا الشهر الكريم بلا شك أن الصدقة عموماً لها فضلها لكن حرص الإنسان على أن يتصدق على من بينه وبينهم صلة بلا شك أن له فضل وحرص الإنسان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 والإيش اللي في الكرتون؟ قالت أول شيء سأخبرك لماذا؟ هو يحضره عبد الله الله يجزيه خير في كل رمضان ولد فنانه يحضر إلي هدية الله يغفر لأم ويتجاوز عنها وبدأت يا جماعة ما تدعو لا تدعو لأم قلت طيب فتحت الكرتون الكرتون قالت لا أنا قلت لما يأتي محمد يفتحه افتحه ففتحت فإذا هو يا جماعة أشياء ربما لم تكلف ولا ثمانين ريال سبعين ريال يعني شيء من بخور قليل وزعفران وشيء من عسل علبة صغيرة عسل يعني بعض الحاجات التي تهدا إلى كبيرات السن أنا أجزم أنها ربما لم تكلف ولا سبعين ريالا ومع ذلك اكتشفت سألت بعدها رأيته في المسجد وسألته قلت ما شاء الله أنت بدأت تحتك بالوالدة واش قصتك قال لا والله يا شيخ يعني لكن أنا أفعل ذلك برا بأمي قلت والله صدقت لكن كيف تفعله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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما في إنسان تسأله حتى لو كان يهوديا تقول له الدخان من الطيبات أم من الخبائث يقول لك لا والله إلا من الخبائث أي إنسان عاقل لن يقول لك هذا من الطيبات لا في خبث رائحته ولا في ما يتسبب به من أمراض ولا في انفاق المال فيه وهو لا يعود عليك لا بنافع لا في دنياك ولا في آخرتك رمضان فرصة الإنسان الذي يستطيع أن يمسك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 وكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مطل على الحرم لأجل أن يكون خلفيتنا الحرم الحرم حي يعني الناس يطوفون وكذا فجئت وكان في مقدم وأتكلم معه عن رمضان وكان الكلام مؤثرا حتى أن المقدم يا جماعة يعني لما يضعون الكاميرا عليه خلع نظارته ومسح دموعه وبكى كان الكلام عن السلاف وكيف كان حالهم ما خرب علينا إلا المصور يعني ماسك الكاميرا بيد والزقارة بيد وهو يصورنا وإحنا نتحدث عن رمضان وفضل رمضان و... و... والمشكلة المصور يدخن يقول سبحان الله لا <تصفيق> يعني هو مسكين فعلا متأثر بالكلام ويشوف الرجال يبكي فهو مع شدة التأثر يأخذ لشفطتين ويسبح فاحنا على الهواء وكانت الغرفة أيضا ليس استوديو غرفة وبالتالي المكيف عامل صوت فهم أطفأوا المكيف حتى ما يعمل صوت على, على الصوت حق التصوير تعبت لكن صعبة تقول لي يا أخي طف زقارتك واحنا على الهوى انتهينا ساعة كاملة ثم قمت وسلمت على المصور فقال الله يجزيك خير يا شيخ والله كلام مؤثر <تصفيق> قلت لو مؤثر كما دخنت لكن قلت جزاك الله خير أنت إن شاء الله أنت رجل خير وإن شاء الله أنك مأجور أنك يعني تصور مثل هذه البرامج وكذا قال الله يجزيك خير عسى الله يعظم لاجل قلت لكن أنا عندي نصيحة قال ما هي قلت يا أخي التدخين قال لا لا لا ما تنصحنيش قلت ليش قال كان غيرك أشتر أنا صار لي أربعين سنة أدخن أنا يا شيخ لو تقطع عروقي يطلع دخان يقول من شدة تعلقي لو تصدق يا شيخ قلت نعم قال أحيانا أكون عند التلفزيون فأشعل زقارة بعدين أحط الزقارة على التلفون لما خلص المكالمة أنسى الزقارة الأولى فأطلع البكت وأشعل زقارة ثانية ثم أتذكر في زقارة مشتعلة فأخذ الثنتين من شدة التعلق ادعي لي يا شيخ ادعي لي قلت آه تريد لي أدعو لك قالي والله ادعي لي قلت تعال ادعو لك قاله وين قلت تعال عند الكعبة ندعو لك فقربت عند الزجاج حتى رأينا الكعبة أمامنا قلت ارفع ايدك قال ليش قلت اول شيء باسألك سؤال قال نعم قلت كل هؤلاء الذين يطوفون هذا شوف اندونيسي وهذا ماليزي وهذا من افريقيا وهذا ابيض وهذا اسود وهذا فقير وهذا غني ما الذي جاء بهم قال عاوزين ربنا يغفر لهم قلت ممتاز. تاز اش رأيك ادعو بالمغفرة قال ادعو لي قلت ارفع ايدك فرفع ايده قلت اللهم اغفر له قال امين قلت وارحمه قال امين قلت وتجاوز عنه قال آمين قلت واجمع في الجنة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين وبكى قلت واجعله يا ربي في فعليين هو وذريته وزوجته وأبنائه وأمه وأبي وجعل الرجل يبكي وينتفض ويأمن يمكن عمره كان 63-64 سنة لما دعوت يمكن 4 خمس دقائق ولحظت الرجل خشع وبكى قلت في آخر الدعاء اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه فحرمه منه فالرجل المسكين في آخر دعوة ما يدري يقول آمين ولا لا فبدأ يعني مسح دمعه وخرج طلع أنا خلعت البشت وطلعت يعني نسيت الموضوع بعدها يا جماعة بسنتين أو سنة ثمانية أشهر تقريبا صار عندي لقاء في هذه القناة فأقبلت فإذا مجموعة من الإخوة الموظفين في القناة واقفين ومريت أنا قلت سلام عليكم يا شباب كيف وانا متوجه إلى فانطلق هو من بينهم وسلم علي وأنا لم أعرفه سلم علي سلام حار وحضني فظننت أنه يعني زال الله خير محبه أو أنه متابع بعض الحلقات شكرته وقلت بارك الله فيك جزاك الله خير قال أنت صاحب فضل علي قلت كيف قال تذكر المصور اللي قبل سنتين في ذلك الفندق مع فلان في المقابل الفلانية قلت نعم أذكر اللي كنا في رمضان قال أيوة في رمضان تذكر لما وقفت أنا وياك عند النافذة ونظرا للحرم قلت نعم قال تذكر لما دعوت لي وعلي قلت نعم قال أقسم بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما وضعت السجارة في فمي والله يا جماعة أنا كنت أسمع قبل المدخنين يقولون ما أقدر أبطله يا شيخ دعولي والله أتمنى هذا الرجل يا جماعة أربعين سنة ويدخن لكن لما جزم استطاع أنه يتركه ليش ما يكون رمضان هذا فرصة الواحد يترك التدخين والله أول شيء ترضي ربك وتطهر الفم اللي يقول لا إله إلا الله وترضي يا أخي أبنائك وزوجتك وتبعد عن نفسك الإحراج يا أخي بعض الناس إذا صار مدخن ثم جاء واحد بيسلم عليه تلقاه يطفي الزقارة ويبغي يتمضمض يريد يأكل علك طيب ليش يا أخي تحرج نفسك مع الناس دائما ليش يعني الله تعالى أبعد عنك النتن وأبعد عنك الخبث تأتي أنت وتأخذ وتلعب في فمك وتدعم بذلك يعني الشركات الكبرى التي, التي تقوم عليه وتجني أرباحه ومعظمها شركات يقوم عليها ناس يهود وناس فاسدين وفساق والله لا يهمهم لا صحتك ولا غيرها حدثني احد الاخوة انا كنت قبل ايام في احدى المدن في احدى المدن في المملكة احد الاخوة هناك نشيط جدا في, في المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحد الاخوة هناك قائم على لجنة اسمها لجنة مكافحة التدخين والان لا الحمد يعني منع بيع الدخان في مكة كما تعلمون البقالات وغيرها اللي في منطقة مكة اللي في منطقة الحرم و... بل في مكة مدينة مكة ممنون اللي يريد يشتري دخان يطلع على محطات البنزين التي بين مكة وجدة انا قاعد اوصف لكم واني بيعونها المقصود ان الناس يعني, يعني لما يأتي يتورط ما في دخان المدخنون فهذا الاخ يسعى كان يسعى لأجل ان يعني يطبق مثل هذا في المدينة ويسعى ويكاتب الجهات المسؤولة ويكاتب أمير المنطقة ويسعى لأجل أن تمنع من كل المدينة طبعا هذا سيجعل الناس يقلعون غصبا عنهم لأنه جاي إلى المدينة بيجلس أسبوعين كل البقرة ما فيها دخان وبالتالي نفس الزائر لما أسبوعين ما يدخن خلاص تعود ويقول تدري تركه لله فعرضت عليه مجموعة من شركات التبغ أكثر من عشرين مليون لأجل أن يطفئ القضية ولا يثيرها والله يا جماعة أكثر من عشرين مليون ريال هو ذكر لي رقم أكبر أكبر من عشرين مليون بكثير لكن قال لي سبعين مليون هو لكن الله يعني أنا أستبعدها كثير فيعني قلت لكم أكثر من عشرين مليون حتى نكون أقرب على قل للصواب لأجل أن يطفئ القضية ولا يثيرها قال نريد اللي يدخن في بلده ويأتي زائرا إلى المدينة يستمر على تدخينه ما نريدك تقطعه أسبوع ثم يقول في نفسها وتقول له زوجته وأبنائه يا بابا أنت صار لك أسبوع ما تدخن خلاص اتركه يا أبي فيكون سهلا أنه يتركه شوف يجمع البذل عندها الخبثة لأجل أنهم يجعلوا الناس يستمرون في مثل ذلك فرمضان والله فرصة فرصة عظيمة أن يطهر الإنسان فمه كما طهره الله تعالى بلا إله إلا الله أن تطهر الفم اللي يقول لا إله إلا الله من الخبائث التي يصنعها أولئك الفجرة وأبتلي بها مجموعة من المسلمين أسأر الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان اللهم ارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا فيه من المقبولين يا حية قيوم يا رب العالمين اللهم اجعل حالنا في رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يحسنون صيامه وقيامه اللهم إنا نسألك ونحن في مكاننا هذا وقد نزلنا ضيوفا في بيت من بيوتك وأنت أكرم الأكرمين وأجودهم سبحانك وتعالي اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من, من له إليك حاجة من سداد دين أو زواج أو دراسة أو غيرها إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد خاصة وجميع بلدان المسلمين عامة من كل سوء اللهم حفظ هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من كل سوء اللهم أحمي المسلمين جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين هذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ونبهي والإخوة إلى أني في شهر رمضان إن شاء الله سأكون موجود وسأقوم بالإمامة في جامع عمر بن الخطاب سأكون أنا الذي أصلي بهم صلاة العشاء والترويح كل ليلة وعندي درس بعد الصلاة إن شاء الله أنا مضطر أمشي بسرعة لأن برنامجي يبدأ ساعة عشر يا جماعة